وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِئْتِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوُدْ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى دارود ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون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 وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ففررت منكم لما خفتكم فوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمَ وَجَعَلَ لِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ وَتَلْكَ نِعْمَةٌ تَمْنُوهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدتَ بَنِي إسْرَائِيلَ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 قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقنون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 مبيد ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين 118. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم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 وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوهم الغالبين فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئنت لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون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 لا أقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إما إلى ربنا منقلبون إن ونطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أولى المؤمنين وأوحينا إلى موسى أن أسر عبادي إنكم متبعون رَأَوْا سَلَفًا فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ زَأَلَ إِلَى شِذْمَةٍ قَلِيلُ ود إِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِبُ وَإِنَّ لَجَمِيعٍ حَاذِرُونَ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّ ناتي وعيود وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثنا جابني إسرائيل فأتبعهم مشرقين فلم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 فَمَفَقَ فكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالْقَوْمِ الْعَظِيمِ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ معه أَجْمَعِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ